كفروا به، الله على الكافرين. هؤلاء قبلوا كلام النبي ناصر الله عليه وسلم. منهم سعد بن معاذ والسيادة السودة هذا شيء من الله. فإن سعدا لم يكن كبيرا في السن، لكنه لما أسلم لم يبق اوسي إلا أسلم إلا واحد. ثم أسلم بعد ذلك قبل احد أو, أو قبل بدر. وإما بعد قبل ان اعلن اسلامه لم يبق وسي لم يسلم لسؤدد سعد في قومه مع ان سعد يومها لتوه جاوز الثلاثين فلما مات استشهد عليه رضي الله عنه نزل من السماء سبعون الف ملك يشيعونه ونقول دائما سعد شهد بدرا شهد احد شهد الخندق ومات وفاه اجر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 لكن فقه النص ان لسعد كانت اعمالا وسرائر لسعد وسرائر جعلت ذكره جعلت ذكره يشيع حتى في السماوات فلما مات حتى اهل السماوات لما شاع عندهم من ذكره الصالح وعمله الذي كان يرفع شعروا بفقد سعد فنزلوا يشاركون في تشيعه ظاهر هذا لأجل ذلك نزل سبعون ألف ملك فخرج صلى الله عليه وسلم يجر رداءه حتى لا يحب أن يغلبه أحد في الخير لا تنافسه الملائكة في انهم يكرمون سعدا أكثر منه فنزل صلى الله عليه وسلم فخرج صلى الله عليه وسلم يجر لداء ثم دفنه بعد الفراغ من الدفن قال وانظر سنن الله التي لا تتبدل فلا يطلب من أحد سياسي أو عسكري أو إمام أو داعية أو رجل أو زوج يأتي للسنن يريد أن يبدلها السنن ما تبدل ما يغيرها مهما عظم فالله قضى حكم أن كل أحد يضم في القبر فهذا ينزل سبعون ألف ملك لكن السنة ما تبدل قال صلى الله عليه وسلم إن للقبر ضمه لو نجا منها أحد لنجا منها هذا العبد الصالح لو نجا منها أحد لنجى منها هذا العبد الصالح لكن هذا العبد الصالح لم ينجو منها لأن هذا سنة كتبها الله جل وعلا والله يقول سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا لكن لا يعني ذلك أن سعدا عذب أو ما إلى ذلك هذا لا يقول بي عاقل فتتهض ثم فرج عنه رضي الله عنه أرضاء فهو في احد حتى قال عليه الصلاه والسلام إن عرش الرحمن اهتز لصعود روح سعد رضي الله عنه وهذا يعنى ان الملأ الاعلى يحتفون بارواح الصالحين ورب رجل في الدنيا لا يعرفه احد لم يظهر على الشاشات ويجهله جيرانه وربما يموت ولا يدري احد انه مات ولا يحمل جنازته الا قليل وترى الناس لا يذكرونه بعد موته بايام ينسونه